و ا ل آ ن مع م ن ز ل ة التوبه ا ل ح م د لله نحمده و ن س ت ع ي ن و ن س ت غ ا ر ه ونعوذ بالله من ش ر و م ا ن ف س ن ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من, من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أ أن ش ه د ل إله إلا الله وحده لا وحده ر ي ك ل و أ ش ه أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ه ونصح ا ل أ م ة وجاهد في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اللحين د ث كتاب الله تعالى الله الهدي هدي وخير ي د س اما ح م د صلى ل ل عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل ه محدثاتها محدثة أشر بعد د ة وكل ب ع ة ايها ل وكل ضلالة ف النار ا نسأل ل ل ل ن ولكم ا ل ع ف و ا ل ع ا ف ي ة و ا ل ن ه الافاضل ا ل أ فقد سبق الحديث عن ا ل ت و ب ة عن شروفها وظروفها ومقدماتها وبينا ان المؤمن لا يتوب إ ل ا إ ذ ا كان يقظا و أ ن ا ل ي ق ظ ة هي المقام السابق عن ا ل ت و ب ة أ و على ا ل ت و ب ة ولا يتوب إ ل ا مستيقظ و أ م ا من بقي غافلا نائما في ط ب ق ة من طبقات نومه ف إ ن ه لا يتوب إ ل ا أ ن يشاء الله له ي ق ظ ة تخرجه من غفلته وضلاله وضياعه ثم يقول كما قال نبي الله قبله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين أ م ا ا ل آ ن فنتحدث عن مكمل لهذا المعنى وهو حقيقه ا ل ت و ب ة وقد سبق الذكر أ ن العلماء قبل ت ح د ث عن ا ل ت و ب ة من حيث أ ر ك ا ن ه ا ا ل ع ل م ي ة وليس غرضنا اليوم أ ن نتحدث عن هذا ف ب د س ب ق ة ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن مثل هذا موجود لكل المصنفات ا ل م ب س ط ة للتوبه ولمنازل ا ل إ ي م ا ن أ ع ن ي قولهم أ و ل ا ل ت و ب ة أ ن يقلع العبد عن الذنب ويندم عما فات ويستعد لما هو آ ت أ ي بتجديد ا ل ن ي ة والعزم على الفلاح والصلاح إ ن م ا ا ل أ س ا س م ي كل هذا ل أ ن ن ا نعلم أ ن ن ا نعلم و أ ن غيرنا يعلم هذه ا ل أ م و ر ثم لا نتوب لان هذه ا ل أ م و ر كثير من الناس ي ح ض و ه ا حفظ ا ي ن ل أ ن ه التوبه لا بد من ا ل إ ق ل ا ع ولا بد من الندم ولا بد من العزله الشيء ع ر ف و ا ل ن ف ولكنهم أ ق و ل كثير ممن يعلم هذا وكثير ممن يستظهره ويرجعه إ ل ى مصادره مع ذلك هو قليل التوبه وقد علم وثبت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ع د ل ه أ ك ث ر من م ئ ة م ر ة في اليوم يقول أ س ت غ فكان ر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إله إليه هو وأتوب ف يكشر من ا ل ت و ب ة وما كان أ ك ث ر ت و ب ة من ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ ح د من العالمين و ق د ثبت عنه أ م ا و إ ن ي اعبدكم لله و أ ت ق ا ك م له ولا يكون, ولا يكون الاتقى أ ع ب د و ل يكون ا ل أ إ ل ا توابا كثير التوب ة كثير ا ل ع و ب إ ل ى الله سبحانه وتعالى إذن ما ح ق ي ق ة ا ل ت و ب ة هي ا ل ح ق ق ي ة ب ا ل ت و ب ة التي تقع لان ا ل ت و ب ة ليس ف ك ر ة ل ي س ف ك ر ة ولا ق ا ع د ة و إ ن م ا ا ل ت و ب ة إ ح س ا س وشعور ي خ ا ل ج قلب العبد ويخالف ب ش ا ك ة و ج ا ن ه هذه هي ا ل ت و ب ة سنبين ح ي ن إ ذ ن كيف يمكن للمرء أ ن يكتسب هذا المعنى ف ا ل ت و ب ة معنى ا ت و ب ة معنا و إ ح س ا س وشعور ووجدان فلا يتوب قلنا الا خائفه والخوف إ ح س ا س و و ج د ا ن ل ما ي خ ا ف ميتمش ف إ ذ ا اللي يخاف هو ل ي ت م اسم هو الخوف هو شعور يقع بالقلب أ ل ا ترى أ ن الخائف ينبض قلبه ويرتجف ويبترض اللي خ ا ف يتخلع ف م و ر الدنيا وامور ا ل أ خ ي ر ة تتلاحظ ب أ ن ه تتقال ر ج د ا الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجه هو الخوف ا ل ش د ي و إ ذ ا كان الخوف إ ح س ا س ا وشعورا وجدانيا ف ا ل ت و ب ة لا تكون إ ل ا كذلك ل أ ن الذي لا يخاف لا ي ك و ي ثم ا ل ت و ب ة أ ي ض ا حنين إ ح س ا س بالحنين يعني كي ت ح ش ا ل إ ن س ا ن في حذر وهذا المعنى لا يكون إ ل ا من ا ل ذ ي له ع ا ط ف ة من المحبه لشيء الله فيشتاق إ ل ي ه ويحين إ ل ي ه ف إ ذ ا لم يكن له هذا المعنى لم يستطع تحصيل ا ل ت و ب ة السبب في أ ن ن ا لا نتوب و أ ن ن ا لا ندرك ما بقلوبنا من ق س ا و ة كيف ان ا ل م ر أ ة لا يحس لا بالشر ولا بالخوف فاحتاج ل إ ذ ن أ و ل ا لغسل هذه القلوب ا ل م علق ة بها من ا ل ق س ا و ة ومن الجفاء والجفاف تحتاج إ ل ى ر ي ل من ماء ا ل ق ر آ ن ومن كوثر ا ل إ ي م ا ن ع س ى أ ن يستيقظ القلب ويشعر أ ن ه إ ن س ا ن لو شعر العبد فعلا أ ن ه إ ن س ا ن و أ ق و ل إ ن س ا ن لحفرت له ث و ب ه ب إ ذ ن الله لما ل أ ن ه يعرف أ ن ا ل إ ن س ا ن خاسر الا ان يتغمده الله برحمته ان ا ل إ ن س ا ن لفظه ويعلم أ ن ا ل إ ن س ا ن محاسب لتحمله أ م ا م ه وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظ ل م ا جهولا ويعلم أ ن ا ل إ ن س ا ن م ط ا ر ب ب المال من حيث هو مخلوق لخالق واحد قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ث ر من أ ي شيء خلق ا ل آ ي ا ت ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن محكوم م ح ك ومشدود و م ب ا ل أ غ ل ا ل من عنقه وهو أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد مشدود باغلال القضاء والقدر من أ و ر د ت ه ومن عنقه إ ذ ن ا ل ت و ب ة في ا ل م ع ر ف ة الربانيه ي التي نحن اليوم بحاجه إ ل ي ه ا اللي نحن نستجليه هو ا ل ت و ب ة بالمعنى المعرفي بما ذكره أ ه ل العرفان ا ل ع ر ف و ن بالله حقا وصدقا حاشا المشعوذين ا ل ع ر ف و ن بالله الذين عرفوا مقام ربهم وقد بينا مثل هذا من قبل ف إ ذ ن ك ي لا ع ر ف ه وليس نعلم فقط العلم شرط به ن ب د أ ولكن اننا نتم أ م ر ن ا ب م ا ع ر ف ه ما نعلم كثير مما يعلم ولكنه لا يعرف ما يعلم ولذلك وجدنا كم من عالم العالمين ي ع ص لك من العلم أ ط م ا ن ا و ا ن ا ط ي ر من العلم لكن ذ ي ا ب ا ل م ع ر ف ة عن قلبه تجعله جاهلا به جاهلا بالله جاهلا بالله من حيث م ق المقام م ه أي الرباني العظيم واما من خاف من خاف مقام ر ب ي وجعل ا ل م ف ع ل به هنا هو مقام, مقام ربه ل أ ن الناس لا تلقي لربها بالا ولا تجعل لمولاها مقاما ولو ا ب ر ك ا ل إ ن س ا ن حقا مقام الرب العظيم لخشيه ولا خافه ف إ ذ ا أ و ل المعاني في ا ل ث و ب ة بالمعنى العرفاني أ و ل المعاني الافتيحاش ابن غبي بدون فصل باذن الله عز وجل اي فيه تحصيل ا ل ت و ب ة ا ل ح ق ي ق ي ة الثوب ة النصوح كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ث و ب ة النصوح ا ل ح ق ي ق ي ة إ ن م ا تحصل أ و ل ا بالافتيحاش الافتيحاش من ا ل و ح ش يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن في ح ف ب ا ل غ ر ب ة وكيف يحس ب ا ل غ ر ب ة لا يشعر بها ولا يدرك حقيقتها إ ل ا إ ذ ا تفكر وتدبر تدبر ما تيسر له من ا ل ق ر آ ن الكريم و ي ت أ م ل فيه ويتفكر بخلق السماوات و م ا ر ض لو تفكر الانسان حق ا ت ف ك ر في نفسه أ و ل ا وفي أ ن ف س ك م افلا تبصرون ثم تفكر في خلق السماوات و م ا ر ض لادرك أ ن ه غريب في هذه ا ل أ ر ض ويحس ح ي ن إ ذ بالضيق ضيق النفس رغم أ ن ا ل أ ر ض واسعه ولكنه يشعر هو يشعر بالضيق وبالحرب و ب ا لا؟ ل ش د ة لما ل أ ن ه أ د ر ك أ ن م ك ا م ه في ا ل أ ر ض قليل قليل جد قليل كل شيء قلنا ق ب ل ه كل شيء فيه عد لا طول له أ ي حاجه تسب ا ل ح س ا ب تسبب واحد اثنين ثلاثه متى عشرون ل أ ن كونها كتسب يعني أ ن ه ا غبيه تساليه و أ ي ح ا ج ة ت ك س ب كتسالي ما ت ي ج ي ح ا ج ة في ك و ن اللي كتسب وما كتسالي اطلاقا الله عز وجل ذو الجلال سبحانه لا يتجزا سبحانه وتعالى ولذلك كان هو الاول و ا ل آ خ ر ما فيش اتنين ث ل ا ث ة هو واحد واحد ت ب د أ ب ه واحد تنتهي ب ه واحد سبحانه ولذلك لا ينتهي سبحانه وما دون ذلك يعد عده و ي ح ص ى إ ف ص ا ر الزمان ا ل أ ي ا م ا ل أ ج ر ا م ا ل س ن و ا ت كل شيء يسمع الاراذلنا س ن و ت ض يسمع ا ل أ ي ا م م ع د و د ة الزمان كل الزمان ما هو الزمان؟ واحد واحد من ثلاثة بقيقة ع يوم أ ي ا م أ ش ه ر سنوات قرون كل عام ف أ ي حاجه كالتعدد و ك ت ح ق ق ا ل و ح ه ا ت ث ا ن ي ه ذ ا ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن أ ن ه فان منتهي إ ذ ا كان هذا ا ل أ م ر هكذا ا فلا ينقر ا ل إ ن س ا ن حقا إ ل ا الذي قدمه ل حيث لا ينتهي ي ن ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن الباقيه هي ما بعد موته وما بعد موته فقط ت ب د أ حياته ا ل ح ي ا ة الحقيقيه إ ن م ا ت ب د أ بعد الموت يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ا ل ه الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي وهذا من أ ن ص ف التعابير ا ل ق ر آ ن ي ة و أ د ق ه ا و أ ع ج ب ه ا هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن يتكلم ف ق ل هذه ك ل ك ل م ه ف السياق ي ل آ ي ة ج ا ي بعد موت ا ل إ ن س ا ن ف ا ل إ ن س ا ن ما ت وجاء الحساب بس يقول يا لساني قدمت ل ح ي ا ت ه لا حياته هو هذه ا ل ل ح ظ ة اللي هو فيها أ م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا اللي عشها لاسمهاش ح ي ا ة فهذه في حياتي قدمت لحياتي مش الدنيا لا ا ل آ خ ر ة هي ا ل ل ي فيما ح ي ا ت ه ا وهي ا ل ل ي ينبغي أ ن يقدم لها ا ل إ ن س ا ن إ ذ ن حين ل يكون ا ل أ م ر هكذا وان الدار الاخره لا هي الحيوان ولديناها مرارا قلنا الحيوان على وجهه س ع ل ن ا ن تفيد الامتلاء والفيض هذا الذي يدفعنا ل بالعربي في هذا امرض وفضل كفشان وغضبان يقول الفقهاء في الحديث يعني هو اصبح حديث ولكن جعله قاعده لا يقضي القاضي وهو غضبان فرق بين غاضبين وغضبان غاضب يمكنه يقضي وهو غاضب ل أ ن ه إ ذ ا كان غاضبا ً ل م ع ن ى انه غاضب ا س فاعل كان ب ح د فعل هو متحكم فيه لانه و فاعل والفاعل يتحكم في الفعل لانه يدرس الا اذا كان غضبان حتى ا ل ف ا ض ل م ض ب ف إ ذ ا فاض الغضب صار زائل مفعولا ع ذ د ك لك الغضب ولا م ح ك و ن عليه بالغضب فلا يدرك بعد ذلك ما يفعل لا يسمح ما للقضاء ولا ل ل س و ق ولا للحلي ولا للعقل ف ي ب ا ن لما نقول ف ي ب ا ن النهر الواد فائض عمر قصاد ش و ي ة أن ف ي ب ا ن يكتسح كل شيء ويزر ا ل أ خ ض ر و ا ل ي ا ب س والبهائم والانسان وحضور ة و ا ل ب ي ا ن فيها تدل على الابتلاء والفيض ك السكران يعني شرب الخمر والعياذ بالله حتى فقد عقله تمام العقل تمام الفقدان حضر ف ط ر ة ف ه ذ ا السكران وليس لشاكر س ا ك ر د ر ج ة عقل يعني شرب الخمر و ب ق ي لوعه فهو س ا ك ر أ م ا انتقد العراق ف ه سكران انتهى امره لم ن ق ط ع الوانه لا العذاب ولا العذاب ف إ ذ ا الحيوان نشهد هنا و إ ن الدار ا ل ا خ ر ة لا هي الحيوان هي ا ل ح ي ا ة ف ا ئ ض ة ا ل م ت د ف ق ة ب ا ل ح ي ا ة يعني ح ي ا ة حقيقيه شعور الانسان حينئذ ب ا ل ح ي ا ة يكون قويا قويا جدا أ م ا هنا فليس هنا حيوان يعني في الدنيا إ ن م ا هنا ح ي ا ة دنيا دنيا يعني ق ص ي ر ة هذه دنيا شيء دني ق ر ي ب ق ر ي ب جدا ً تمد ا ل د ف ك تصدرته فهو دني ووضيع يتجلس في ح ا ج المشرب دني ربيع وضيع م عنده قيمه ودنيا خ ص ا ض ي ه للمؤنث فهي ق ر ي ب ة و م عنده قيمه وضيعه ولكن الدار الاخره ل ي س ا ل دنيا وليست حياه فقط بل هي حيوان اي م م ت ل ئ ل ح ي ا ة م ت د ف ق ة ا ل ح ي ا ة تفيض ب ا ل ح ي و ي ة هذه ا ل آ خ ر ه ع ل م ه ا ولذلك من بين ا ل د ن ا ئ ل القوي على هذا المعنى أ ن ه لا ل ذ ة في الدنيا إ ل ا وصحبها غصه ونغصه وحزن ما فيناش إ ط ل ا ق ا في متعه الدنيا ل ما ت ص ح م ه ا في الانمي ت ل ف ز ي ن لا و ج د لها وسوف تبغا ت د ا ي ل م ت ع ة إ ل ا متعه واحده هي م ت ع ة ايماني وسابين مشارك ا ل ا س ل ا م بحول الله ان الذات جميعا بدءا بالطعام والشراب والجماع و ا ل ل ب ا ق م ا شيء سبحان الله هذا مجرب هذا احساس وجدان ا ل ب ح ك ي ب ح ك ي ي ولو ا واحد ن ر يجي ت ن ا ا ز في جيل الكون واحد ا ل إ ح س ا س عند الانسان في و ز ا ن دياله أ ن ه س ع ا ل فرح الانسان والدليل على ا ل ن ه ا ي ة ديالها انه صوت ا ل ق ي م ة د ي ا ل ه و أ ي ل ز ا ت م ح ض ر ع ب ي ن كتبدا ص غ ي ر ة ق ل ي ل ة و ت ب د أ تمتع د ي ه ا ما ح د ك تزيد ف ي ه ا وانت تزيد ل م ت ع ة وتخيل انك تضل بريك من الاكل ا ل ش ر ب والطعام والجماع واللباس ما حدش غادي وانت تمتع بثقه تكون القمه ديال ا ل م ت ع ة من لا تكون القمه ديال المتعب ة غيرها غيرها غيرها غيرها تستقبل ا ل ز ي ر ه ا قل متلوبني ك ا ل صعيد جدا و ن الاكل شوف شيء اكله اللي تشهاها و ع ز ي ب عليك م و د ا م ك ليها غير تشهاها الان ولكن ل د توضع ه ذ ا الطعام أ و ك ي ت ي ف ا ك ه ه أ و ما شئت من أ ل و ا ن اللذات ت ض ع من الدمس ا ل ي ت ر ك م ط ر ف ا ل أ و ل منه شخص يوحدي لذه جيده جيد فهي اجمل ثم تصل إ ل ى ا ل ق م ة يعني الرفض ي ل ا ل ز م نقص تلزم نقص تلزم ت ز نقص تلزم ن ق ت ز نقص ت ن ق تلزم ق ص ت ل ز نقص ت ل ك ت ل ز م ن ق ا ت ع ي ث ه ذ ا الطعام و إ ذ ا د ا ل غ ه ش د ي د ة و ص ل ت ل ل ت ق م ة وكتقول لي ي ق د م لك ه ذ ا الطعام ستستمر لك ما بقيت ا س ت غ ر ب ك له وحاد قبل دقائق كان الركض ي ل س ي ت س ا ي ل ويتساقط شوقا اليه هذه ط ب ي ع ة ا ل ح ي ا ة الدنيا كل لذه بدايتها دليل على نهايتها كيف ما كانت هذه ل ل ذ ه لما تجلس مع ا ل ح ب ا ب والصحاب والقراب والزوجات و ا ل أ ط ف ا ل ا ل أ ب ن ا ء ا ل ي ل س وتحس ب ا ل م م ت ع ة ب ن ا ل أ د و ة أ و ا ل م ت ع ة ب ن ا ل ز و ج ي ة في الحضاره ب ا ل صفاء ك ا م فيجيك وحده خطر الدنيا زينه ق ل ر ي ع ت زيني لو اننا م كان م ن ف و ش فتتحس مع الله بانها بتجي واحد الوقت ا ل ي غا بتغابر الدنيا وسيدتيك ط ف ا ل ك أ و تنكيهم فكل شيء من اذن بدايته هي نهايه اذن ما عندها فينا لا بالدنيا ا ل ح ق ي ق ة ولو كانت ن ذ ه القيمه ا ما سقى الله فيها الكافره ج ر ع ا لو كانت تساوي عند الله بسماحه بعوضه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رحمه اختراق كان في ديني ليس الاصل رديد الشوق بين المدينه المنوره ويجاوز العنزي صغير من زيفر وهزو من وزنه ويقول شكون يشري مني هذا بدل هم شكون يشري مني هذا بدل هم فكانوا م ع ا ل ص ح ا ب ة قالوا الله يا رسول الله ما ك ا ل ل ي أ ي ح حتى بانق ولا ثلث هذه ج ي ف ة نتعيش بها في كل شيء قال لهم الدنيا أ ه و ن عند الله من هذه لكن شو ما هذه ا ل ج ي ف ة كلكم عبترى الدنيا ا أ ه و ن عند الله و أ ق ب ع عند الله من هذه ا ل ج ي ف ة وهذا أ م ر صحيح ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تكالب على الدنيا ملكته الدنيا واذا زهد في الدنيا ملك الدنيا كيف يملكها يملكها تصرفا في عركه تشرب فيها تقديم اللوم التي تشرب فيها تشرب فيها طالما اذا اعطاه الله الكليف يعرف يتصرف فيه اعطاه الله الكيك يعرف يتصرف فيه اما ان فكان د ع ا ل ه ا يعني اولا نهيت عنها ملكته الدنيا حينئذ فاذا ملكته استخدمته وصرفته في ماله فصار عبدا ل د ر ه م ه ودانقه وديناره وحينئذ لا يتمتع بشيء منها نسم ا لا ل ن ا شيء منها يتمتع به بل هي تتمتع به الدنيا تتمتع به وتوظفه فيها إ ذ ا كان ا ل أ م ر هكذا شعر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ف ت ح ا ج و ش ي وفي ب ي ت م ن ا ل ح ظ ة اللي لقيتها رسول و ا نفسه أ ن ه بلاد مغربي ي فح عليه الظلم في بلاد براني وهو براني في كل مدته ل ح ض ن ه انه شلون جاته ك م ث ب ا ت ي هذا في حفش لي يزيل ان شاف بلاد الغربه لا قريب لا حنين لا ح ي م لا ليس حلف الباب ويوزيك هوالك في حاس وهو الوحي حينما يدرك ا ل إ ن س ا ن ح ق ي ق ة الدنيا يشعر بهذا ولو كان بين أ ه ل ه واطفاله وخلانه وبين ماله ومتعه ا يشعر بالوحي وما ت ج ي ح ت ش هذا ا ل ب ن ا وكي ينل على اللحظات يفاجئ ان تلو ا ل ش ع ر ب ا ل أ ن ف يحل حينئذ إ ل ى الانف ك ي تحس لحظه كلها م ولا يجد هذا ا ل أ ن ف إ ل ا في مقام ا ل أ ن ف وهو م ن ز ل ة من أ ع ظ م منازل ا ل ج ن ة ومقام ا ل أ ن ف لا يكون إ ل ا الذي عرف ربه ف أ ن ي س به سبحانه وتعالى ا ل ل ي كي ي ت و ن س بالله سبحانه وتعالى م و ن س ابن الله واللي مولف ابن الله كي ي ت و ن س حقيقه و ي ف ر د ا ل و ح ش ة من قلبه ولا يستوحش م ا يزيش القنطه ل ج يزيش أ ب د ا أ لانه رافق ربا لا يغيب عنه ولا لحظه فالله عز وجل جل جلاله التي ش ر ي ش ليس م المتعه ل ل ا والأبناء مع الله تعالى لا تتحج المتعه و مع الله خاليه فالله ع ب ي م الدنيا هي التي ت ت ق ع ه م الدنيا وتعطيه الله عزوجل تخرج من الزمن وتبقى تحجزها الزمن ما حدثت قلت خدمت أ م و ر الدنيا الزمن ت ت ف ل ز و ا ل ح ا ج التي تحجزها لا ت ت ف ل ز أ م ا حينما تقطع ا لحظه تشد لحظه الطرف من الزمن يبدو لوك الطرف من الدنيا وتعطيه لله في ف ل ا ه أ و صيام ن أ و ذكر ي ن أ و شكر ي أ و بر ي ن أ و أ ي عمل ي للعمل الصالح ل ح ظ ة تتكون مع الله فيها هذه ا ل م ح ظ ة لا ت ب ق ى ش ب حفال الدنيا تشد زمان ا ل ا خ ر ة وزمان ا ل ا خ ر ة هو زمان القلوب ينتهي زمان ا ل ا خ ر ة ممتد ع ل د ذلك فلذلك إ ذ ا في اللحظات ا ل إ ي م ا ن ي ه الوقت الذي يكون في احاسب ا ل إ ي م ا ن في ل ي ح س ب الخلود وفي ا ل ح س ح س ب الفناء الذي يشعر به في الدنيا ومن هنا إ ذ ا كان ا ل ت و ب ة إ ح س ا س ف ع بالافتحاش و ا ل ح ن ي ن إ ل ى مثل هذه اللحظات وبابها باب ل ل إ ن س ا ن قبل كل شيء ل أ ن ه الجنه جد قد ينخفف لو جيت القلب لولاكا ج ي ك القلب لولاكا بالله الجنه جيت بعده تفتح الباب اطرق الباب وادخل ح ادخل ادخل على مولاك تجده يستقبلك ب ا ب ن الله عز وجل ب ب ش ا ش ة وبفرح ولا الله أ ف ر ح بتوبه العبد من أ ح د ك م يجد ب ا ل ت ه أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف إ ذ ن طرق الباب ي ر ق الباب بالاستجزاء ا ل ز ل ة الذي يحتجز ا له الذي لا يتوب إ ل ى ربه في قلبه كبر متكبر وخا هو متكبر داخليا و خ ل ا ت متقومه ا الخبر متكبر خفيه وباطنا فيحتجزا ا الى نزع الكبر و إ ل ى الدخول إ ل ى باب ا ل ز ل ة والشعور بالتواضع و ا ل ز ل ة والفخر إ ل ى الله عز وجل أ ي م ل ا ل آ ي ا ت ا ل أ ح ا د ي ث ب ل ى التوبه كلها زينه ولو أ س ع ف ن ا الوقت ن ب ي ن ت كثيرا ا ق ت ص ر من ذلك كله على حديث النبي عليه الصلاه والسلام في سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا إلا أنه. خلقتني وأنا、عبده. وأنا على عهدك ما إله خلقتني على أنه أنت استطعت ربي عبدك ووعدك عهدك أعوذ ب كلمات من شر فإنه كلمات قنائل لكنها تعبر عن معنى عميق جدا وطريق المعاني سهل لمن شهله الله عنه من احتج فيه القرى ة يزه نهائيا محتج ا فيه ا س ت و ا ض ع الزه ا ل ر ق ة و تامل ا ل ع ب ا ر ة اللهم أ ن ت ربك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي ي ج و ب والله و الذي لا يتوب ف الله ب ي ن تهم ص و ر ص و ر ب ي توحيد الله عز و جل بالمعنى بشكل الخاص ترى كل شيء يقول و ا لا إ ل ه إ ل ا الله و حلف الرسول الله و لكن ك ل ي ل منهم يحس بها ف ا ل إ ح س ا ن فلذلك كان العبد يقول اللهم انت ربي الاحساس بان الله مالك الكون وخالقه وسيده هذا محل بين ا الربوبيه فاذا قلت يا ربي انت ربي يعني مولاي انا مشيدي اغرق لان الذي لا يتوب انا شاخر حسب رسوله ودي اغرق سيد المبغى والاسم هذا حسب رك نشيد يغرق م ن هناك حتى ت س ت أ ذ ن مولاك فمن فيك الاذن فيقول لك إ افعل فتكون في المندوب او الواجب او المباح ام يحظر عليك الفعل ويقول لك لا تفعل فيكون الفعل حراما او مكروها فلما تحس بانك مربوب وان الله ربك ستستاذنه ستستأذن. ستستأذن. الاعتراف بالربوبيه هو اعتراف ولداني بالخالق هي لله والمخلوق هي لله وانت ا ت مشي ب ي ا ل ر ش ل ا ت بقيت تصرفت ب غ ي ر لما ك ن تطلب صباح من النعش وفي بيت بتتحرك هذه ن ع م ة ك ب ي ر ة إ ن م ا أ ع ط ا ك الله إ ي ا ه ا ليستخدمها ذلك اليوم وسائر الايام في طاعه الله لا في معصيتك فباي حق ربي كل النهار يصب حتى تتحرك وتخدم بك ا ل ح ر ك ة التي اطهرك مولاك في م ع ص ي ة مولاك هذا الظن ولذلك كان التعبير اللهم انت ربي لا إ ل ه الا انت خلقتني لانك لأن يا ربي انت الذي خلقتني و أ ن ا المخلوق ولو لم تخلقني لما كنت خلقتني و أ ن ا ا ح د ك بمقتضى ا ل خ ا ل ق ي ة كنا عبيدا لكل ر ب ن م خلقناك ا ل ع ب و د ي ة لا يستحقها حياته ولكنه عز وجل وتعالى سبحانه خلق ولم يخلق أ ح د غيره هو بقدر ا ل ا خ ل ق خلق وخلق كل شيء خالق كل شيء فالمخلق ع ن د الحق التالي اول جدعان ينعمده فمن خلق نفسه ليعبد نفسه ل ن ف س الخلق يعبد ربك ولكن إ ذ ا كنت توقن ب أ ن ك لن تخلق من الشرك و إ ن م ا خلق خالق ف ب ح ث عن هذا الخالق ت ل ب عليه واجب عليك تنب عليه ل ق م شوفوا بندم ا ص ب ح ا ن الله ك ي ن من المال يقدر الله عز وجل يكبر نهار ا ل ي د ه ل س ب من الاسباب ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ و ج ل ل ب ا توضا ا ل حالي قلم ب إ ن س ا ن على صبح الله سبحان ل ل ه يصفه الاداحه ليش اللي ت و ح ه ليخي لما جلنا تسول الناس تسولوا اللي ويسولوا اللي تعالى يربوا يربعوه ر ع فاذا ب تكون كان البحث عن ا ل أ ب غريب ب ا ل إ ن س ا ن فمن باب اولى و أ ح ر ى أ ن نبحث عن الذي خلقنا والبحث عن الله هو الطريق ا ل م ف ض ي إ ل ى رضوان الله ن يقلب على الله يقلب ع ل ي الله ويقلب على الله يلجاه بالتاكيد كنت ان كنت قلب على باب ك او اخوك ع او ابن عمك او العبيد ان كنت تلجاه ولكن يقلب على الله يلجاه النيات لم يات لم لما لان الله تعالى يوريك ذاته سبحانه لما يعرف بان المنه بينك ت ب عليه هو وريك ا ج ي تعالى له انا هنا سبحانه وتعالى لا يحصره مكان ولا ي ح د ث هو زمان ه فوق الزمان وفوق المكان سبحانه وتعالى قال أ ح د العارفين لقد وضح الطريق إ ل ي ك قصبا فما أ ح د أ ر ا د ك يستدل ف إ ن ورد الشتاء ففيك صيف و إ ن ورد المصيف ففيك ظل طريق لله واضح واضح امل من ق ص ب ه لقد وضح الطريق إ ل ي ك قصبا من ق ص ب الله وضح له الطريق والكلمه عنده ش ي م ي ا ء غادر ف ل س ط ي ت ت ف ر ق به السبل أ ل ا من ا سبطن ن ي ة الرب عز و ج والبحث عن الله ت ت ض ع له الطريق إ ن ه ا ن ا من الله لقد وضح الطريق إ ل ي ك ق ص ب ا فما أ ح د أ ر ا د ك يستدل من أ ر ا د الله لا يحتاج إلى دليل ل الى يحتاج إ دليل لان الدليل على الله هو الله نفسه سبحانه لا يستدل عليه من خلقاته لا يستدل على العظيم بالضعيف وانما يستدل على الضعيف بالعظيم الله تعالى هو الدليل على خلقه وليس الخلق هو الدليل على الرب عز وجل في ميزان ذلك كثير من الناس مقلوب فيقول الدليل على وجود الله هو ان عندهم خلق لا سبحانه ه و ا ل خط ل ثاني فكيف يكون ا ل ث ا ن ي دليلا على الباقي و إ ن م ا الباقي سبحانه هو الدليل على ا ل ث ا ن ي الوجود الحق إ ن م ا هو وجود الله سبحانه وتعالى اريد ان اختجل تخليص القلب وتفريغه من كل ما سوى البحث عن الله فما أ ح د أ ر ا د ك ي س ت ج ي ل ف إ ذ ا نحتاج إ ل ى كثير من ت و ا ض ع ا لله وهذا معنى الحديث اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خالقتني و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك و و ا د ي ك ما استطعت ل أ ن ه ا ل إ ن س ا ن حينما يزني في عرف ا ل ح ق ي ق ة ب أ ن الله هو الرب الخالق في عرض الله من قبض العهد قبل الفطر الذي أ خ ذ ه الله عز وجل على بني آ د م في البدء ا ل أ و ل منذ خلق آ د م و أ خ ذ و ا على جميع ذريته أ ر س ل بربكم قالوا بلى في الغيب المطلق فكان كل كافر وكل منافق وكل مسلم ضرارا ناقضا للعهد أ ح ب ان تريه ولذلك قال وهذا قول الرسول ع ل ي ص ل ا ه والسلام و ا ن ا على عهدك ووعدك بل استطاعت لانه ابن بن بعير يجتازي بالعهد وبالميثاق ونبدأ نبدأ يشتغل ي ع ر فاذا كل بني وخير آدم أخطى ل الكوابون قلبه ط ا كان ئ وإنه ف جدد ا ل إ ن س ا ن العهد مع الله وحده بقلبه ووجدانه وحل إ ل ي ه وباق ب ا ل و ح ش ة وحشه الدنيا ورغب ف ي ن ا عند الله وقصبه ها هنا بيت القصيد ر ب ط الفرد قصبه ف إ ذ ا ق ص د و حقا وصدقا فذلك جديد للعقد وللعهد و أ ن ا على ع ه د ك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما ص م ع ت ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حينئذ يدرك ح ق ي ق ة أ ن وقع في شر و أ ن الذنب لا بله اغض بفقدك ا ل غ ل ب ي ه ف ا س ت ا ج إ ل ى فرار إ ل ى الله ل أ ن الاستعاذه فرار وهروب إ ل ى الله استعاذه طلب ا ل ح م ا ي ة التي واحد ي ج ر ي عليكم تهار بحيث تقوم شوحد ا قوي حيث شكون يجري عليه ذنوبك ف ت س ع ي د بالله واحتمي به من ذنوبي اعوذ بك من شر ما صنعت فما صنعت من ذنبي ن شر يلاحقني ص ب ا ح مساء يشدعني يقلق حياتي يحطم اعصاري اشتاز حينئذ ل ا ى سلام من الله إ ل ى رضا من الله عز وجل غيرك شعر بالرضا فلا يجب ان تشعر بالانف وتشعر بالرحمه وتشعر بالسكينه والراحه التامه والشعور بالبقاء فاي ح ا ج ة ت ا خ ر ا ل ا خ ي ر ة باقيه ا ك ن ت لاش منقولي ذهبت كلها إ ل ا كاتباه من حديث ديني عائشه لما تصدقت بالشعر ب ح ي ن الفصل ش ع ر صدقت العائشه لكل شخص و لتوحيد تكتب ب خ ل ل ي قال لازم ما في حزم بالشعر قالت له ذهبت كلها إ ل ا ك ا ت ب ا كل ش خ ء غير كتب لي ب ق ي ه ر و ب د ا ل ج ه ل ي ل ا ن ه ي ا ن ب س ه قال قولي بقيت كلها لان ما أ ك ل في الدنيا ثان لكتبني غناكله م ا ي ب ق ى ش وقلت شلت في البقيه هو ل ي بقى ف م ه و م البقاء والفناء إ ن م ا ع ل ا ق ة ه بالزمان ا ل أ خ ر و ي والزمان الدنيوي الزمان الدنيوي ثاني والحاجه اللي ا تعطيك الزمن الدنيوي لم ا ل و والحجر التي ز ن ا ل ي التعذبيه ز م ن الأخروي باقي ق م ق ى إلى محفظة إلا الأبد وأبوء بنعمتك ك البوء العظيم م ا الذين التعبدية ن ي ل ع معنى عظيم أ ب و ء بنعمتك عليه و أ ب و ء بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب ا ل ي ه ن ا هذه المعنى د ي البوء حينما نقول باء ا ل ش ي ء يبوء به يعني تحمل ج ر ي ر ة ت ح م ل المسؤوليه ديني ولكن هذا ا ل م ع ن ى ه ذ ا ما ت ي ش بس يشرح لنا ا ل ع ب ا ر ة دين البوء أ ب و ء بمحنتك ا ل ي و أ ب و ء ل ذ ن ب ب ج و ش استعملهم البوء يعني النعمه ابوك على طالع كل ذنب ا ح م ل ه ن ص ح ك ولله ح د م المثل ل ه ا ل ا ل ى ولا مشحكه في المثل صورت في واحد د ر ج في الخير في خير كبير اما انقذت من شيء ممكن او اعطاك واحد الخير كبير فانت ربحته انما ب ي ش ب انه هو اللي درجه ك الخير و ن ش ي ت شفتانه م ش ك ت هنا كبيره ومن بعد شفتش بذاك خبث انا مشي هو انا هو اللي درجه الخير مش عمك ا تجازي د ي ن جدا هذا هو لنا البول لان الله تعالى وله ا ل م س ا ل ع اعطاه ما الفضل ستطيع الذنوب ابوء لك بنعمتك علي وابوء ب ذ ن ب أ انت انعمت علي قدمت إ ل ي خيرا كثيرا ل ع ا ل ا لا تعصى وانا اقدم لك يا ربي ش ر أ ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي هذه الاحساس هي منتهى الشعور ب ا ل ذ ل ة أ م ا م الخالق الكل ح ي م ا نقول في هذه العباره ل أ ن ه ت ع د ي ر مع ان الدارج ل ي ي س ت ع ن ه م غ ر ب ه ل ل ت ع د ي ل عن ا و ت هو الذي ياتي الانسان محصور ويكتف و ي ج ي الديموره ويقول انا ل م ت ك ت ف ل م ا يحس ب أ ن ه يعني أ ح ا ط ك به جميع الجبان و م ش د ه أ م ا م ه جميع السبل والتكفل خاض عن ل خضوع السام هذا معنى الدهر أ ب و ء لك ب ل ع م ت ك عليه و أ ب و ء بالذنب ولذلك كان ا ل أ ن ب ي ا ء اذا ك ا ب و ا خر راكعين وشديد وخر راكعا و أ ن ا ب ا فلما ت ز ل ى ربه ل ل ج ذ ل جعله ب ك م وخر ّ موسى ص ا ي غ ا هذه العباره ة خر ّ يخروا ّ المعنى ديالها العامل ا ي ن س ا ل ه زيارات ع ف ل ا الله واياكم ل تشوف شو صور عالي كبير تيريد يعني ماشي كتير تاهم طب طب وكيتجلوا ش غ ا تيريد ل ك ي كيه غط وينزلوا احذر لا ي ت م ل ن ع فهؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا يخرون ّ يخرون ّ لربي يقرون لنبقى يعني أ ن ه ما ي ب ق ى ش ل ذ ي جهد ل ش ي و ه ف ي ت ح ر ك ه ويتحتز س لله الواحد لكي ج القران د ه فاذا ل ل ل ه ا ص ه القول أ ن ا ل ت و ب ة إ ن م ا تكون م ع ر ف ة بالله وبمقاله و إ ح س ا س ا بجماله وجماله فمن ذاق هذا و أ د ر ك ه كان ت ا ل ت و ب ة أ ي ف ا ر عليه من أ ي شيء ي ف ي ر ومن لم ي د ر ق ه لاحق ولو جاء وكاد وعاد فتوبته لا تكون ت و ب ة النصوح ل أ ن ا ل ت و ب ة النصوح الحق إ ن م ا هي احساس وشعور وهذا ما أ ر د ت بيانه من ح ق ي ق ة التوبه ا ل ت بابها إ ن م ا بترك باب ا ل ذ ل ة و ا ل ق ض و ع لله اللهم